فسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون، ولقد مكنناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معيش قليلاً ما تشكرون.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 قال فاهفط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنضرين قال فبما أقويتني لأقعدن لهن صراطك المستقيم ثم لآتي أنهم من عن أيدهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال خود من همد أم مدحورا. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فَكُلَّ مِنْ حَيْثُ جِئْتُ مَا وَلَאَتَقَرَّبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَكُلَّ مِنْ حَيْثُ جِئْتُ مَا وَلَأَتَقَرَّبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنْ أَوْلَى فوس وساده م الشيطان ليُبدي لهما ما يورى عنهما من سوءاتهما و قال ما نهك ما ربك عن هذه الشجرة و ما نهك ما عن هذه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 فلما مَازَقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا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 قَوَاعِدَ ذَانِكَ خَيْر ذَالِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا خرج أبويك من الجنة، كما أخرج أبويك من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوء آلهما. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه إنا جعلنا الشياطين أولياء لله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 أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقصة وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة إنه اتخذ الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرقوا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 يا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون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 والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن فقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي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 ك أصحاب النار هم فيها قاعدون فمن أظلم من من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قان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 قَالَ دَخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْذِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ قُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حتى إذا اتداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء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 الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلجى الجمل في سم القياط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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا أسعى هؤلاء أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 دَثِيَ لَوْلَا اِنْهَدَانَا الله لَقَدْ جَاءَتْ وَصَلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُهَا بِمَا كُنْتُمْ تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا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 الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب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 وَإِذَا أُفْرِغَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسمائهم قالوا ما أظن عنكم جمعكم قالوا ما أظن عنكم جمعكم وما كن أستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه أدخل الجنة لا خوف عليكم ولا أن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 فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى و رحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تؤيله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلَّنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَدْ قَدْ خَسِرُوا أَنْ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 ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حفيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر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 ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاعها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين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 ميت فأنزلنا به الماء فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات.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 كَذَّبُوهُ فَأَنْزَلْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قُمًّا عَمِينَ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 قال الملاء الذين كفروا من قومه إن لنا رأك في سفاهك وإن لنا ظنك من الكاذبين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 أَوَ لَجِئْتُمْ أَن جَاءَكُمُ الذِّكْرُ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ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 قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِرِسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَا أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين بَأَنْ جَاءَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قال يا قوم يعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذوها تأكل في أرض الله، ولا تمسوها بسوء، فيأخذكم عذاب أليم. وذكروا إذ جعلكم خلفاء. من بعد عاد وбоء أنتم في الأرض تتخذون من سهولها خصونا وتنحتون الجبال بيوتا فذقون آلاء عثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم لِلَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا وَلِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِن رَّبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالحوا إنا بما تعذونا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبح في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصطين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء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 إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا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 ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتحدون عن سبيل من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثرتوا وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين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 لا نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئذ تبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين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 ابين الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه حتى عفوا وقالوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغثة وهم لا يشعون ولو أن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 كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسن بياتهم وهم ناقصون؟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 تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل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 كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين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 نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصات فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون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 لا أقص عن أيديكم وأرض لكم من خلاف ثم لا أصلب أنكم أجمعين قالوا إننا إلى ربنا مقلبون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 وقال الملأ من قوم فرعون أتذه موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وذرك وآلهته قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصدروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده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 وَإِذْ تُصِبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَضَيَّرُوْنَ بِمُوسٰى وَمَنْ مَّعَهُ أَلَا ۘ اِنَّمَا طَائِرُهُم مِّنْ دُنْيَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ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 ما نوضع في عود ما آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين ولم وقع عليهم الرجل رَبِّ إِذْ قَالُوا يَا مُوسَى دَعْ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهْدَ عِنْدَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّزْلَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُسْلِمَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ آجَالِهِمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ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 وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَتَمَّ نَمَا كَانَ يَسْمَعُ فِي فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعقفون على أصنام لهم قالوا يا موسى جعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهرون إن هؤلاء متبرون ما هم فيه وباصل ما كانوا يعملون قُلْ أَهَذِهِ الَّتِي تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ لَّا شِفَاءَ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 ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هاون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين وَلَمَّا جاء موسى لِقَائَتِنَا وكلمه رَبُّهُ قال رب أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقره ساصعقا فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء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 وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلًا اجْتِلَاهُ تَكُذُّوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا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 لأنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أن هم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَبَانَ أَسْفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِ مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَالْقَلأَ الْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيَّ قَالَ ابْنُ أُمٍّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تَشْمِتْ لأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العدل سينانهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نلزي المفترين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 وَاخْتَارَ مُوسَى قُمْهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرِّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِن قَبْلُ وَإِنْ أتُهلكنَّ بِمَا فَعَلَ السُّفَهاءُ مِنَّا إن هي إلَّا فِتْنَةٌ كَتُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ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 الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في الدورات والإنجيل يأموهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر يأموهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم طيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وَالَّذِينَ آمَنُوا به رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فأمنوا بالله ورسوله النبي الأنبياء الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى امة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناه اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر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 ربات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وَإِذْ قِيلَ لَهُ مُسْقُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَقُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِرْطَةٌ وَقُولُوا حِرْطَةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ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 وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ سُرْعَانَ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 منهم لم تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ إِنَّا جَعَلْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسفون فلما عتوا عما عن نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وَإِذْ أَذْنَ رَبُّكَ لَا يَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْقَادِمِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَطَعْنَا هُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَا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 يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأن انه بلة وظنوا انه واقع بهم وظنوا انه واقع بهم اذ ما اتيناكم بقوة وَذُكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَهُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَلْفُ سِيمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آبا بِنُوحٍ قُنَّادُ الرِّيَّةِ مِنْ بَعْدِهِم أَفَتُبْلِغُونَ بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ نَدَا إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلِ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَذْرُهُ يَلْهَثُ أو تتركه يلهذ ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون للقوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم القوم قاسرون. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا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 هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذعوا الذين يلحدون في أسمائه سيجذون ما كانوا يعملون ومن خلقنا أممًا يهدون بالحق و به والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي له إن كيدي متين أولم يتفكوا Ma'bi sahibhim min jannah, inhuwa illa nabiyyin, awalam yanzur fi malaqat al-samaوات wal-arz, wa ma halqa Allah min وَأَن عَشَاءً يَكُونَ قَدْ قُدِّرَ أَجَلُهُم فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَن يُبْدِلِ اللَّهُ بَلَاءَهُ لِيَ ويذرهم في طبيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان موساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها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 ولو كنت أعلم الغيب لستكترت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقومي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 فلما أتقال الدعوة الله وتبه ما لا إن آتينا صالحا لنا كوننا من الشاكرين فلما أتاهما صالحا جعل لهم ركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعون سواء عليكم أدعوتمون أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن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 وَرَاهُمْ يَوْمَ يُنْذَرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ قُلِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ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 الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإحوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يحصرون وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَةٍ قَالُوا لَوْ لَرْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِرُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِرْمِ رَبِّي هَذَا بَصَارِ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 اذْكُرِ الرَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ